Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqta mı alhaq? Vama adrak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 يا كتابه بيمينه فيقول فيقولها كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتيت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 إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ لِقِيْلَم فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ